قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الجاثية في الكلام على قوله تعالى ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم ذكر الله جل وعلا في هذه الايه الكريمه من سوره الاحقاف انه صرف الى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الجن والنفر دون العشرة يستمعون القرآن وأنهم لما حضروه قال بعضهم لبعض أنصتوا أي سكتوا مستمعين وأنه لما قضي اي انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته ولوا أي رجعوا إلى قومهم من الجن في حال كونهم منذرين أي مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله ويجيبوا داعيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأخبروا قومهم أن هذا الكتاب الذي سمعوه يتلى المنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وهو ضد الباطل وإلى طريق مستقيم أي لعو فيه وقد دل القرآن العظيم على أن استماع هؤلاء النفر من الجن وقولهم ما قالوا عن القرآن كله وقع ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله ذلك إليه كما قال تعالى في القصة بعينها مع بيانها وبسطها بتفصيل الأقوال التي قالتها الجن بعد استماعهم للقرآن العظيم قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر الآيات قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم منطوق هذه الآية أن من أجاب داعي الله محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به وبما جاء به من الحق غفر الله له ذنوبه وأجاره من العذاب الأليم ومفهومها أعني مفهوم مخالفتها المعروفة بدليل الخطاب أن من لم يجب داعي الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له ولم يجره من عذاب أليم بل يعذبه ويدخله النار وهذا المفهوم جاء مصرحا به مبينا في آيات اخرى كقوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله تعالى ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله تعالى قال ادخلوا في أمة قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار، وقوله تعالى فكبكوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس أجمعون إلى غير ذلك من الآيات أما دخول المؤمنين المجيبين داعي الله من الجن في الجنة فلم تتعرض له الآية الكريمة بإثبات ولا نفي وقد دلت آية أخرى على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة وهي قوله تعالى في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وبه تعلم ان ما ذهب إليه بعض أهل العلم قائلين إنه يفهم من هذه الآية أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة وأن جزاء إيمانهم وإجابتهم داعي الله هو الغفران وإجارتهم من العذاب الأليم فقط كما هو نص الآية كل ذلك خلاف التحقيق قال رحمه الله وتقبل عنه وقد أوضحنا ذلك في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه الآية من سورة الأحقاف فقلنا فيها ما نصه هذه الآية يفهم من ظاهرها أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه وإجارته من عذاب أليم لا دخوله الجنة وقد تمسك به جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى تمسكوا بظاهر هذه الآية فقالوا إن المؤمنين المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة وهي قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان لأنه تعالى بين شموله للجن والإنس بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان ويستأنس لهذا بقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فإنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء ك والجواب عن هذا أن آية الأحقاف نص فيها على الغفران والإجارة من العذاب، ولم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا إثبات. وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة، لأنه تعالى قال فيها ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقد تقرر في الأصول. أن الموصولات من صيغ العموم فقوله لمن خاف يعم كل خائف مقام ربه ثم صرح بشمول ذلك للجن والانس معا بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبا فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه هو من آلائه أي نعمه على الانس والجن فلا تعارض بين الآيتين لأن إحداهما بينت ما لم تعرض له الأخرى أيها المستمعون الكرام لم تزل لحديث المؤلف بقية حول الآية نأتي عليها في لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته